طب بالنسبة للدعاء من اداب الصيام الدعاء الدعاء للصائم دعوة لا ترد امتى الاخ بيسأل عن وقت الدعوة قبل الافطار قبل الافطار هذا وقت عاوزك تأضي في الذكر قبل الافطار تأضي هذا الوقت في الذكر وفي الدعاء واعظم ما ثبت من او اصح ما ثبت من الدعاء ما رواه أبو داود بسنة الحسن من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الضمء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله دعوة النبي مختصرة بالسجامة صلى الله عليه وسلم